أمطر القلب حزن وسيل العين يوم حل القصيدة وفك بابه هاجس إنه يكتب حزاني عناوين للسهر والتجافي والكآبة هذرف دموع عيني لجل غالين خدي القاع ودموعي سحابة اذرف دموع عيني لجل غالين خدي القاك ودموعي سحابه فاقد اللي من قرابي عزيزين اخر اللي بقالي من قرابه لوهم احيا ومن حوالي كثيرين ما بقى فيهم اللي اعتزابه خطوتي حاي ما بين دربين تايه الراي والبيدا تشابه ودي تصير يديني جناحين ضاقه الارض لو فيها رحابة ودي تصير يديني جناحين ضاقت الأرض لو فيها رحابة من قس الوقت ما عاده بقالين كني الكنزه وهمومي عصابة راسي اللي على الهجران والبين كم من الضيم من ذيب عوابها كل ما قلت سجل باله يا حسين صار قلبي لطاريهم ربابه كل ما قلت سجل بالي يا حسين صار قلبي لطاريهم ربابه ما تعلمت أرض الصاعة صاعين كل مملك مدى حلم وحبابة هدامنا طين ونعود على طين تقوى الإنسان في الدنيا زهابة الحسد وانفاق وقلة الدين هي هلاك الخفوقة وهي خرابه الحياة الكريمة للكريمين والصبر يجني المؤمن ثوابه ما عقدت الحجاجة إلا من أمرين حاجة الناس وهموم القرابه